سيكون هنا يعني شاب كنسكن هناك بمن نبا للملوك هاي بمن نبا سكن نسكن يعني قاعد يمكن هنا من حيث سكن من حيث سكنتم هناك اخي طبقك جاكيا يا؟ في الغالب او جناهات هاي تا يان تا أبز بحصي وياه، إيش تسكنوا هن؟ يعني بيل نبة، با... اتنافوا خان يدا، من حيث سكنتم أيها الأزواج، يعني قالي ميرا تا تلقي ده تجي، كه خان يدا تفيجن أخوها وتلاقي دهش، ده خان من حيث سكنتم من وجبتم هالوقت سرقوا أربع أنوتي لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجنا جناب جناب كان دري وقت طلاقه كان دو طلاقاته طلاق دار وعجوز نبي شباك عجوز نبي بشتداري إلا ما بدو تبغي ضرورتك وحالتك ضروري نبي جايلاش دربع عن جارك دي وما جوته بدو من حيث سكنتم يعني قالي او ماله بوجنات قتال قدان إيه كي عندها دزجناقو هیل نه و توی خانیده، اوه هنگته دا نوید کنده داره تویت ویرده دوید. برشی ا جنت هیتا فیل نه و بر هندیا مگوده دا طلاق بمنده دانه و کی و کی چه و کی اصل اصل چه دانه شریعتی داره و نکاحه بیگوژیانه نه طلاق با حاله I think there's to be cким ms for example one post word but I think that everyone does, there are only other people who do good because there's no way for them after before theокоver sure Is there another temptation that stands for us? If you understand exactly which one is laquelle is more Gods there is no equal was what's up to the Movern which is better they mascots to gather when someone is there so نک مخالفات و نک خالاتی همین تزیار منیا مر بخو جناب خوبه تا بر چون که هردو بسرمانه نه هردو منیا خوشکبره ای که اسلامتیه را رب العالمین امر وای که تو بخوبه بگه و جین رب العالمین بودی و منیا جعل بین کم مودت و رحمة مابین آجنو مر و منیا خوش بیان و رحم یاد ند مابین دان نه چدن داد نه کربولیک و بینو لجده بین ندونم مابین وای برندش ایرج در 4 می بوده و تمام همه مرکی من حیط سکنتم و داو خانیت و دارجی تی و جنش آو تر تلاق تی اندوت علاقه آو تعاون تی و توی د پدره نه بید کرده د دلواوانیه بلکی اوا کرند در چونه مال باهی مخالف شریعتی بیدن احکام ايه كلمه كما قلت وما من يتق الله يجعل له مخرجا ويتبين كما قلت ايه كلمه مخرجا فايه كما قلت اخذ بكاس جنينك كتدارين مول نفر يتاملوا بيقول ايه من المول اخذ داني وقت وأكيد جرى لبينا له. من وجدكم يعني دي من مسعكم يعني دي بتشي بينا أخوه. نابيت مر ونيا بيخان يدا ونيا جنبته أودك أو بني خمر رطوبة تامه ونيا بيشتودليه بيه. ونابيت ونيا جنبش بيشتئل لا تي أو بني خان هو بقدر يعطش ماتوا جاسرة وياه شرعاته ونيا بيشتودليه بيخان يده بس على بيخان يده من وجودكم يعني من وسعكم دي پچه بنا مرية ومرية اشنابت زرار الجنب داد البرقراء دي پچه بنا خو ونیا تبو اوداك جه اكيد موه مالده وو خانده چهتا فكار جو يعني او ناف و او خاند او اودا ناف دا هاي كالا الدنيا مهم ده جه اكيد جه اكيد موه دي دي. او رسكو او بلفرعيان فقيرية رب العالمي دا في ملوغي ولا تضاروهن رب العالمين هاد دحسي ميراة بجتغالي ميرانا بيتهم زرارين لجناب دا اويت هوت هنا طلاق دان الطلاقة كيان دو طلاقة شونك اوى سي طلاقات يطلاق دان اويت شنية اويت شو جشنية نانفقه اي مصاف ونخاني اوى سي طلاقات يطلاق دان نه نفاق و مصرف داده کردند، اون هم نه لی مریش می تواند خانی بیده. دشت مالا با بخو. دشت مالا مهم با ببره که کیه دشت توی لیدا، اما لی مری نمی تواند سر واجب نیه میرو نیا خداان که تو مصرف داده کدوب. چون وقت فاطمه بنت قایس آتیا لی پیامبرالله علیه و آله میرم من از بالدم. سه تلاق از بالدم. ما از خلاص فته جونو که ابو من درک جه فرکی جه بیته و مثلا فامن و یا فرکی و خارنو و خارنامن. و من درسته اینا پیامبری صحیح وصله مته لا نفقه تلکی و لا سکنا. دشارعا نتچ نفقه یا نمی اتدم مصارف از کد واجب نیه سری و نه تو معلومه روش و انخانی که بوده بودی و دهی بوده بودی اول سری مینیه. چون یه دچاره وقتی جلی خلاص می‌افه بز اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ابذ بوجن او طلاق تاديه علادان طلاق وما وسيت طلاق اخرجوا عقب ما بنينا لقد مشيت ها لقد اتديت بيش ولا تضاروهن يعني نوبك مير زرايل دات وقتين مال دت التبع خان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 جاشو بخورم بیت و خورم بیت جلد بیت دکتر بیت حم و کامل قاومت دلیت کرد. بس مجازیت چنا؟ آیا لگ ببین و نیا اول نخو هر میری و نیا افزش نه بیت بشه دلیخو حالت ضرورتش ایلا از نکن بیت ایلا هم حق میری چه هی حق میری سر هی و چونکه چون یهش تو افزش نه مادام نفع داده چنین آو تیا لگ بنا بین. What happens next to God. As you are living the sacroces also become our son. And so they stand with Usmat or Huhwalker? You come and you keep coming because of our life. Now all the work ourselves or something and you are doing want to work out. You of Israelites have no idea up high enough for Christians to do things, and I opened up afelice company شريعات ايش اف عددان وانيا اف جنو ميرا وانيا في وقتها اف جنو ميرا هر بو هيكا او دي تلاغ دم بس وقتها شو اختي بيش امامنا هر بو هيكا بها او اكي اف جناي او بيا ناويت بشتده إلا بازناو ناويت ولا تضاروهن لتضيقو عليهن يعني اكي اكي زرال ليه دا وو جن بطنقاف كناتا شو اف مالا وابا خو اف هين جنح بكيه او بميريا جن يو جنح كارنيا اما اگر جناب خوچو می ترسی این آنها با مسح نگاه می چمد ببینم اونگی جنکار چیه؟ جنکار گوناح کاره. ما ویدوشتیم. اما اگه میری ولی که اونگی گوناح کابو میری. و این کن اولاد حملین ربع سی و جنابت حملابن. یعنی اگر آوردن هاتا طلاق دان یا اولی کسیتالاقاده تالاقه چون می‌گویده اینکه تالاقه بیاندوز تالاقه بوده همه آدی چیه؟ دکره جحمله بید چیه؟ حمله بید چیه؟ دکره مصرف خانی دو به هم بید نه مصرف خانی دو به هم اما به همه اولات حاملین یعنی اینکه جنبلاک سیتالوشتر بدن بسیار که بید حمله بید رو جامد فانفقوا عليهناء أربعين بشدميرة أو من جنات ختلاق ده بشتيف واجب السنة وشريب كان نفقة ومسرفة حتى يضع يعني بشيك بيداد بيتي هتوب بشيك بس طلاقاتين واجب ميري برشة مسرفة ليب كان مصرفي دليكا حتى يضعن حملهن حتى بيچيكاي دوت نت بيچيكاي دوت بيش تي لكم كان في بيچيكاي شير و هما في داي كهما أولاد ترى ما بدمير لي ولا قريب. اشترى سبحانه لكم يعني هاك الشير دا يقولي عم يعني بتشي كيا كيا. <تصفيق> هاي ميريا. يعني في وقت داي, في مدة وقت دا كتشكى وأجيب واجب سر ميري في وقت أبى هنجد تبيان مصروف أو كيف كاد مصروف أو في جني كاد مصروف أو بچي كيد ومصروف أو كيش بدت ها كي كيش بدت ويا ويا ميل دو مصروف هدا كلام إيك البتشي هرچند افجنه ها چه ده آتیش؟ آیهات یا طلاق دان، سه طلاق ها و بوحلالا بیده با افجنه بوحلالا بیده فااتوهنه اجورهنه یعنی اکت دایکه که بونگو شیر دایه یعنی واجب نیه سرفی دایکه چه بکرد؟ شیر داده وکی واجب واجب نیه بس یا باشتره، یا اولاتره اول، نابید مر چه بکرد؟ منعیل بکرد نابیت مرد من عیلت کرد و نابیجینش عمدانچه بجید، چست خدا نه کمبوچه خدا نه داد. او همو اولاده. بساده گویی از خدا نه کمی دختر می‌ریگم. هر بخوام که خدا کنم. تا بوسال آدم. واجب می‌آو کنکار نیستن. که بیافنه بی. بس حالت تا کی جنده واجب کار و واجب است از جنده شیری می‌دهیم، مخدوان کرد. هک شیری کسی قبول نکرد، لای دری که می‌نابی. واجب و سر که کرد. But people know sometimes what are services? It's important, that's what matters And then the ما دام the State Know that you have raised it بس ما دام decir Maybe somebody has to say but if عليكم السلام. to say If anyone worries you في God hosts それs it must be it must be It must be It must be but زينو كيف هو اكو شي بذاته أو ابا أو حما اولادك هاك شي ايش نرته درس وقتامروا بينكم بمعروف شتي غرام عاملين بعسي كي وقتامروا قالنا <سؤال> بس <سؤال> كي وقتامروا بينكم بمعروف اي ها شنو بس آه فري بس جنوميرا يعني قالي جنوميرا يعني دايكوا بابد كنا شيء كنا ما أنا خو جنوميرا دك نما إياها بقى شو جابته هذي ناتي ناتي نتلاقدان هذي ناتي نتلاقدان بس وأتمر بينكم بمعروفين يعني يأمر بعضكم بعض بالمعروف يعني ماير تبيا أمر الجنب كات و جنیش عمل می‌ریپ که در باشی. هر دو بر که بر بچید. نه دمیر بیشتر جوانیا تو خداوند که تو اولادتی تو دایکاوی، هنیا تو حقتی داو مصروفات داده بید از فتکم نه دبیچی که تکم. و جنیش ونیا تو بیشتر من ونیا درستی بدمن حتی مصروفات بچی کی بکابلات. نه اول وقت میره و بینا کو بمعروفین. انتمال یعنی مشاوره تیفیاس هم کنه چه مس باحال تا بچی که داره هر دو بسربش لب، یک بین آه تفاکر کنه نه بی منیم مر بیشتر جن اسوانا کم تو خداوند که دو شیری بده. آن جن بیشتر آمریکی، لاتیفیا هند پوله که زور دارن. اوه هر دو بچنو میراتیا، هر دو بچنو میر حرامش نه بی سبب وی طلاقی عوض ضرير لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده أبعاد من سورة البقرة ده بجد نابد أفنى ضرير بروي طلاق أو ما بينه ما رويه هاد كده مير ضرير بتشي كبد برشة بروي طلاق أو ما بينه فراح عرام سر هادو، فهند يا نجوتي وأتمير بينك المعروفين، ان كهدو قال جن مراسح كنا، ششتك باش هاد، ششتك باشيب وبشيك اتفاق الساتب كان، سرير زحمتك، وإن يعني أكجنا خذ كاس خدانا يوم زور یان میری گوته جنی و نیا گوته نوید بوم متشل کهی و نوید بوم خداان کهی ایج توش میکه حویش میکه خونه کهی هر آخفنک او گوتهی میام مشلا کهی ولی کرکوچل نه و ندته ای و کام بچی که نهیت خداان کل لذی به فست رضی او له اخرا این درابعاملی گوتهی جلی میرا واجب سرتا توش جنکادی بگری بکهی حویی بچی که ما وجودي هاردو فحرام ما بهندكم بس هذكر وبيك نهاتن فسترضع له أخرى منجي واجبة سر ميري تبيا بتشي كنا بتشلبه بتشي كنا بيدفع اللوم به أوه بابي الدنيا جناك نگهد دوکویش خداوند کرد اوه ده آو خداوند اجوا تکنگی اتوماتیک می‌دونه سن تمیز سن تمیز اوه هشت ساله نه ساله ده ساله بعد اجتوی لیگ بذکر خرابیو باشی لیگ بذکر اینگی بچی کرد دیچه له دیتا مخیار کردن دیتا تخییر کردن اینو بچن تو کی فاقد؟ فاقد کی چیار قلب او فاقد؟ فاقد کی چیار قلبی دار؟ اوه یعنی بچیف عادی کی نه؟ عادی با بینه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 ني ابغى شاردكني حق واحد دكاء بنندش ولو يتشرهاتنيش يدينه بردان ما عاملين قرن دوتي ولا تنسوا الفضل بينكم عرفت كيف اداتي ولا تنسوا خالد ولا تنسوا ايه نوفجوه يا ده بس تبقى خلاص نويت الدينا لا قول قول ابغى اشيل أبغى أستطلاقيك، أبغى أستطلاقيك، أبغى أستطلاقيك ترى بعدين بعدين بيجونو ميرا بجدة أو باشيرة ما بينان جودا، لأن ما كان،, كان با. بالمعروف، دا دا انت بداتي. الطلاق يعني تيجي مشتكي بدته، بيجي ما آه دادلیه ونیا چقدر دلیه چه ویته با؟ ونیا دو آو هنده که چند مدت وکرایه ونیا آو بیشونیه ونیا اجتهادیشی هیم باین وادا ونیا که اسلامتی عالمسلم و آخربمسلم دعامت انسان الله علیه وسلم ونیا هف برای ونیا هدیمیته با؟ و بستین یه هف ماله ونیا هف دو ماله وقتی هف خدمتی یا هف جنوبی ونیا کری ونیا اما با یه بیکو دو هتی چند دتقال یک دار بین چند باشید دیگه کدوم کریم نمیده باشیه سبب طلاق خطر لبین في سفر ما في السفر او من طلع ده أو هذا ولا تنسو الفضل بينه او وش ما بينه موجودة، نبي تبيه، هاي تبيه كنما. يوم أيك شيء زراد باب زراد بتشي كبدا تون، ولكن أيك الوا ولكن وني باب ولكن ب دهيك وانا كتبه بتشيك بمين؟ فهادو كاتشيا، فهادو كحرام. من وين تبي؟ أفش حقي وها. هر ايكي حاسك بتشيك تبي ببيني، منو إيك الواحد حاف بتشيك. إيش تين ربع عامين جوتي ليون فيق ذو ساعتين من ساعة إليه. بعسي كده شوف ما صلاه من بتشيك هذا كلام. في بتشيك. جوتي ليون فيق ذو ساعتين ذو ساعتين يعني ذو غنا. يعني أومروا في دولة ما، بلدي دولة ما دي يأخذ شبكات، مصارفه في دو ساعتي من ساعة. يعني مر في دولة وعش عليه رزقه يعني ومن ضيق عليه رزقه أو رزقه إيش سعر شليهاتي؟ يا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 يونس عليه الصلاة والسلام سحب تندناك، ولا يورام إني أشني أشرك أمجناء يا خلت ناكيره، فهنا نقدير يعني نضيق لا يعني منشينه، شو قال كيكي، كيكي عادي هو أف عقديا بده بشيء أو صمانية، إيش رأي بعض منشيتهم خاشر، فهذا وذنوني ذهب مغاضما فظن أن لن نقدر عليه يعني أن لن نضيق عليه. يعني وقت الحساب كامسال طانق نوكين وعقوب نوديين يراش ومن قدر يعني ومن ضيق عليه رزقه وهذا كساكية رزقه يا رب العالميني بو تش لي فيهم كربيت فيه فلنفق مما آتاه الله أباش دي مصرفي دي هندكات هندي أبا رب العالميني دوي يه دولمان دي دولمان دي أخوتي فيوكات ويه فاقيش دي فاقي يأخوتي فيوكات يوم مصرفي ديكات الإمام امام عمر وجودنا في التوجه الى المنزل ولكننا نحن نتحدث عن افرادنا ونحن نتحدث عن افرادنا ونحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن یه نخوشه و خوار نکنه های سلام آمده پارش نیم و خوار خوش بیب کرد هم و خوار نخوشم یه که جا قصب بینه جب یه اشته بید دینا هزار دینار بفره کرد دیگه ایکی هر دینا هزار دینار ها بود با با عبایده ای و بس سحکش چه لیکن پشتی اینگی؟ های بوده چند الویر بی عویب که سحک کرده و با رو چه لیکن؟ هنا وي او او في قاصدك او هزار دينار برنا لدي ابو عبيد دي وكاوه امام عمر بطير بلكه رازبنا خدرها لكاوه وو پشت انه متابعه ويكر سحي ابو عبيد دال شن او عمر من قال انا دعونه و من شتيتاز شان تكير و ربن و كمن بيت و نيا جيكو قباله كان جوان و نرمكو كريم و قرن و قرن انا امام عمر بتقي رحمه الله قدل ابو عبيد ديوت ودي او دي اي تقرا لي تشي ليون في بتو ساعه من ساعه ايوتعكس ده من دوله دوله دي يخرج بقى مصارف انت اه مصارف كانت نيا او خاروجبه أي فقير بيدى فقير ياخد الشيء <سؤال> كذا، <سؤال> كم أسناف عود كذا، هل دونا بيشبكان؟ ونيا مصرف هناك اليوخو الواكس فقير رب العالمين ونيا رزق نمير ماذا يفعلون هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الله الله الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا لا يكلف الله نفسا إلا ما الشيخ رب العالمين هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ أي رب العالمين الشيخ هذا الشيخ وإن تجناخ بلد ومسرفه وكيم الفيجنات كيفر ميبجي كاويلو لي وشاكامتها يقولون حكار نيه منيه چوكي ابه هند راب العملي يدوك بس كي يقولون حكارت ويدوك دولمان بيتا بيجابي ويتو كيمل دي انك راب العملي بسر مره سيجعل الله بعد عسر المسرى هماش راب العالمين مسجنية داد بجد راب العالمين هم غافية بشتي برطان غافية بشتي فقيرية بشتي نخوشية بشتي مصيبتها چدد برفريد داد ده، ده. قلنا في دولة من ديدات، أقوش يدات. نيا فإن مع العسر يسران، إن مع العسري يسران. طبعاً من يجي هرجل بطن جاف يشيل ما تنهي؟ مع يعني شيا؟ هاي تقلده. طبعاً مش هرجل بطن ما بقولش يشيل ده أي؟ بالفعلين. ناه اینکه مواجد او اید گلده های وقت مصیبت رو نخشده اینکه مصیبت ها چی نیا؟ گلک و مازم نیا؟ اینکه جرا طبیعت مصیبت رو نیا بلکه اید که مولا مرویش ده برج بمرید همو بیقرانه ها چند، که هم حالو ده تنیه مع العسر یسران یعنی برگل هرد برطنگاویه که چشمه یده هم گو اید گلده، برفریه اید يا تجار العامين <سؤال> هذه اجاو كاس بيچي النبي تقالوي شينا خوشبي كان جلك ما صافي لين وعاجزنا في ولا بسروا صبرها بسروا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 صلى الله <سؤال> وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه